والسماء ذاتي برود واليوم موعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذاتي وقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمن شهود وما نقص منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لهم الكسَّمَاتِ والَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ اللَّبِينَ فَتَرٌّ مُؤْمِنِينَ وَلِمُؤْمِنَاتِهِمْ مَا لَمْ يَتُوبُوا تُمْمَّنَ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 أطش ربك لشديد إنه هو يغدئ ويعيد وهو الغفور وجود ذو العرش للمجيد فعالي ما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِى تَكْذِيبِ وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ فِى لَّوْحٍ محكوط